موقع رياض القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مبتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ لباسهم فيها حرير جنات عدن يدخلونها وحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الحمد لله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، إن ربنا لغفور، إن ربنا.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 نصرحون فيها ربنا اخرجنا ربنا اخرجنا نعمل صالحا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم فيه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا, فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عارم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور